بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله قال الشيخ العملامه محمد بن عبد الله بن عبد الرزيق ابي شيخ رحمه الله وقد تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس ومقررا ومقرر ابتغاءهم احكام الجاهليه وموضحا انه لا حكم احسن من حكمه افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم ينكرون فتاثر هذه الايه الكريمه كيف دلت على ان حكمه الحكم ثنائيه وانه ليس بعد حكم الله تعالى الا حكم الجاهليه الموضح ان القانونين في زمره اهل الجاهليه شاء شاء. شاءوا ام ابوا شاءوا ام ابوا بل هم اسوا منهم حالا واكذب منهم مقالا ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصواب يقصد الشيخ بهذا التناقض أن اهل الجاهليه يعلنون يعلنون يعلنون انهم يردون الشرع بكل صراحه ووضوح اما القانونيون فيسلكون سبل اهل النفاق يعلنون انهم دخلوا في الإسلام ثم هم والعياذ بالله يناقضون ذلك فيخضعون ويرضخون لحكم غير الله تبارك وتعالى ويدعون الى تحكيم جبالات الاذهان والى حسانه الافكار في الدماء والاعراض والاموال فحالهم مع الشرع حال المراوغ الذي يقول شيئا ويعمل بخلافه اما حال الكفار الاوائل فكانت حالا صريحه حالا واضحه كفروا كفرا ظاهرا وهؤلاء كفروا ثم هم يلبسون على الناس ويزعمون الاسلام بما يظهرونه من بعض الشعائر وبما يظهرونه من الكلام ببعض شرائع وألفاظ الدين وأما القارونيون فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقال الله تعالى في أمثال أولئك هم الكافرون حفا وأعبدنا لشاكرين عدالا مهينا نعم حكم الجاهلية أو الجاهلية عموما هي المرحلة التي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إلى الجاهلية قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا فمما لا يكون كفرة أفعال وأخلاق أهل الجاهليه خصالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتان من امتي من امر الجاهليه هما بهما كفر اطعن في الانساب والنياح هذا من امن صفات اهل الجاهليه ولا يكفر صاحبها إلا بالاستحلال مثل بقية الذنوب والمعاصي وحكم الجاهليه هنا كفر ورده عن الاسلام لماذا لاننا ينبغي اولا كما ذكرنا أن ننظر ما هو الحكم الذي كانت عليه الجاهليه قبل الإسلام كانوا كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما فذكره ابن ابي حاتم وذكره الطبري باسنادهما كان في كل قبيله كاهن يتحاكم الناس اليه في اسلم كاهن في مزينه كاهن في جهينه كاهن يتحاكم الناس إليهم فهؤلاء الكهان كانوا يقضون بغير شرع الله ويجعلون أحكامهم أصولا يرجع إليها ويلزمون من جاءهم بالحكم بهذه الأصول فمن فعل مثل فعلهم فقد كفر بالله تبارك وتعالى وحال القانونيين أسوأ من حال هؤلاء وأعظم واطم إذ هؤلاء القانونيون في متناول أيديهم وفي نصب اعينهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم هم يتركون هذا ويعرضون اعراضا تاما عنه ويغصلون بزبالة اذهانهم وغسالة أفكارهم وأفكار غيرهم ممن أشده منه وأشد كفرا منهم كالغرب الكافر يجمعون من هذا كله شيئا يجعلونه ملزما للناس كلهم يرجعون عند التحاكم ويتركون حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم عمدا عمدا لا في مسألة واحدة بل في الشرع كله يعني لو كان في مسألة واحدة لكان كفرا اكبر ايضا لكنه لا شك انه اقل من تنحيه الشرع كله ومن المعلوم أن الكفر دركات فالمراد من هذا الكلام أن هؤلاء القانونيون رجعوا إلى حالة جاهلية وهي أنهم يتحاكمون إلى أهواء الكهان والمنظرين الذين جمعوا من الملل السابقة كل الضلال بل تعدوا ذلك فجمعوا من أذهان الكفار وآراء الكفار والضلال ما جعلوه حكما ملزما في كل القضايا وجعلوه أصلا يرجع إليه دون الكتاب والسنة ثم ننظر كيف ردت هذه الآلة الكريمة على القانونيين ما زعموهم في الحسن زبانة أذهانهم ولحاتة أذكارهم ولحاتة ونحاضر افكار في تعالى ومن احكم من الله حكما لقوم ينكرون قال الدعاهم كثيرا في تفسير كثير هذه الايه ان تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المحكم على كل خير المانع عن كل شر وعدل الى ما تواه من الاراء والاحواء والانطلاقات التي وضعها الزجار بلا مستند من شريعه الله كما كان اهل الظاهريه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأراءهم وأخوارهم نعم وعلا. هذا إيه؟ هؤلاء كفار عندهم كثير طيب الآن لو قلت لواحد من من لا يكفر ويقول كفد وقفت الآن لو أن رجلا يحكم من القضاء أو حاكم قرر أن يحكم بشرع الرفاقه او أن يحكم بسلوم جاهلي او أن يحكم بعادات آبائه واجداده قبل نبعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لا إله الا الله نحمد رسول الله ما قولكم فيه تجد الرد عجيب يقولون لك كفر دون كفر مع أن هذا نفس الكثير من هذا إيه؟ ردة عن الإسلام بل أضم من ذلك لو قلنا لواحد منهم إذا حكم حاكم من الحكام بالتوراة او بالإنجيل وهو يقر بأن التوراة والإنجيل الموجودين باطلان ويقر بوجوب حك... تحكيم شرع الله ما حكمه هذا يقول لك كفر دون كفر يعني لو حكم بدين كعب بن الأشرف كفر دون كفر لماذا كان كعب بن الأشرف كافرا هذا من أعظم الضلال هذا من ظلمه سياتي الكلام عليه لكن مراد الكثير هنا إن من رجع إلى أحكام أهل الجاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم متعمدا لذلك أن هذا مرتد عن دين الإسلام مرتد عن دين الإسلام لماذا؟ لأن معنى لا إله إلا الله كما أنها لا معبودة بحق إلا الله فالعبادة تقتضي الطاعه والطاعه جزء من العبادة وشرك ضاعة مثل شرك العبادة نعم وكما يحكم به من السياسات من السياسات الملكيه المأخوذة عن ملك الملكين في التسقان والذي وضع له كتابة مجموعه من قد اقتبتها من شرائع ستا من اليهودية والمصرانية والملة الاسلاميه وغيرها وفيها الكثير من الأحسان أقذها من مجرد مضمه وهواه نقل أسلام. شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على كفر من حكم بالتوراه او بالانجيل قال رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى ومن بدل شرع الانبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولهذا ولهذا كفر اليهود والنصارى لانهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ هذا واضح فمن حكم بدين هؤلاء حتى وان اعتقد بطلانه وصرح بذلك سيكون كافرا مثلهم فصارت, فصارت في بنيه شرعا متبعة يقدمونها على حكم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب القتال كذبوا قتالا حتى يرجع إلى حكم الله وصله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى هذا حكم دليل يلبون أي يلبون ويؤدون وعن حكم الله يعلمون فمن أخطر من الله حكم القوم يؤمنون أي من أعدل من الله في حكمه لمن عصى عن الله شرعه وأنا ربي أيضا وعلم أن الله أحكم الحاكمين وابقى من الوالدين في ورثنا انه تعالى هو العالم في كل شيء الصادر على كل شيء العالم في كل شيء وظهر عند شأنه فقد ذلك مقابله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ففرق بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواء او عمل ذات من الحظ فقال تعالى وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواء ومحضر ايتيوكا عن بعض ما انزل الله الي نعم جنكيز خان هو راس التتار وتتار يسكن في ما يسمى الآن بمنغوليا وكان التتار قد قاموا فعاشوا في بلاد المسلمين فسادا وقتلوا واحرقوا وأفتدوا في البلاد فسادا عظيما وجنكس خان كان التتار يعتقدون فيه أنه ابن الله وبعضهم يعتقد أنه رسول الله وكانوا يقولون إن إنه ليس له أب لأن أمه حملت حبلت به من ضوء الشمس حملت به من ضوء الشمس وكان جنكيز خان قد كتب لهم كتاب سماه لياسق كان يصعد وينزل كما ذكر ابن كثير في بداية النهايه يصعد الجبل وينزل وهو قد شرب الخمر يشرب الخمر حتى يسقى ويصعد الجبل وينجل هكذا حتى يسقط على الأرض مغشيا عليه فتتكلم الشياطين على لسانه فيأمرهم أن يكتبوا ما يقول ويجعله شرعا بينهم من قتل يقتل من حرق يحرق من اكل في أكرق عام قوم بغير اذنهم قتل من دخل دار قوم بغير اذنهم قتل من فعل كذا قتل وهكذا وهذه الأشياء ونحوها منها ما جمعه الخبيث من الديانات ومنها ما نطق الخبيث به بهواه وشهوته واستمر يحكم بينهم بهذه الطريقة حتى مات وجاء من بعده من ابنائه إلى هلاكو وانهزم هلاكو وانتسرت حدة المغول التتار وبدأ الإسلام يدخل إلى منغل فدخل هؤلاء الملوك من احفاد جنكيز خان الإسلام وأسلموا وحكموا كثيرا من بلاد المسلمين بالإسلام لكنهم كانوا حتى بعد إسلامهم يحكمون الياسق فكلام الحافظ ابن كثير هنا كلام الحافظ ابن كثير هنا ليس عن جنكيز خان وأبنائه مباشرة. الذين كانوا على الكفر والردة لا لأن هؤلاء الكفار سواء حكموا ياسق أو لم يحكموا ياسق هذا أمر ما يحتاج تفاصيل إنما البحث في ماذا في من جاء بعد ذلك وأعلن الإسلام ودان به ثم لا زال يقدمه ويحكم بي, بي الياسق الذي, ف... الذي كتبه جدهم جنكسفان فكلام ابن كثير في هؤلاء وهؤلاء كثروا في زمان ابن كثير جدا كثروا جدا في زمان ابن كثير وشيخ ابن كثير ابن تيميه رحمه الله له فتاوى في مجموع الفتاوى تتعلق بقتال التتار الذين أسلموا ولم يلتزموا بالشرائع ولم يلتزموا بتطبيق أحكام الله إنما بقوا على تطبيق ياسق جدهم على تطبيق ماذا؟ ياسخ جدهم ومثل هذه المساله أيضا من أسلم من اليهود والنصارى وبقي يحكم في رعيته بالتوراه أو الإنجيل المحرفين وليس مقرحا على ذلك هذا واضح؟ هو من هذه القضيه ونفس هذا الكلام لما سوى شيخ رسالتين عن قتال الفتار الموجودين في الشام أفتى رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثاني والعشرين أفتى أن قتال هؤلاء وقتال الممتنعين عن الشرائع أنه محل اتفاق بينه العلم وأن هذا قتال مرتد كما قاتل النبي كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين ومانع الزكاة اين عباده القدره قاتل المانع الزكاه على انهم رده رد لان الممتنع عن الشعيره والممتنع عما اجمع العلماء عليه وعما دلت عليه الادله الشرعيه من امتنع عن فعله لا يقال يقاتله قتال البغاه كما قال ابن تيميه رحمه الله لا قال هؤلاء ليس جنس قتالهم من جنس قتال البغاء وانما قتالهم من جنس قتال المرتدين لماذا لأنهم امتنعوا عن الشعيرة وقاتلوا عليها قاتلوا على هذا الامتناع بأسياسهم فالمراد أن هذه المسألة واضحة أن ابن كثير رحمه الله إنما يتكلم هنا ليس عن التثاري الأوائل جنكيس خان وأبنائه المباشرين وهلاكوا لا إنما يتحدث عن ماذا عن من جاء بعد هؤلاء من أبنائهم الذين دخلوا في الإسلام لأن الشيخ هنا يقول يقدمونها فصارت في بنيه شرعا متبعة شرعا متبعة, متبعة يعني ماذا يعني صارت في بنيه كالشرع المتبع في الإسلام الشرع المتبع في الإسلام تطبيق الشريعة وشرع المتبع عند أبناء جنكيز خان حتى بعد دخولهم في الإسلام كان تطبيق الياسق الذي صنعوا جدهم من باب الحفاظ على الموروس فهم دخلوا في الإسلام من باب وخرجوا من باب آخر فحكم الشيخ رحمه الله هنا لأن هؤلاء لأنهم قدموا ياسق جنكيس خان أن هؤلاء كفار وأنا أسأل الآن لو أن رجلا الآن قام بتطبيق الياسق في بلده هل يكفره هؤلاء أم لا مم. مع اعتقاد هذا الرجل أن جنكيس خان كافر ومع اعتقاد هذا الرجل أن هذا ناسق باقم يقول كفر أنه مع أنه قد أجمع هنا ويقع لجميع المكسير رحمه الله هنا على ماذا على الكفر بأن المكسير تكلم على أن المسألة مسلمة ليست محل الخلاف قال فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ونقول ما الفارق بينه ياسخ جنكيس خان والياسخ الفرنسي او الانجليزي او اليطالي او المجموع اذا كان حتى يقتبسون من قول الروماني والبلجيكي واليوناني حسانة اذهان الكفار ما هي حتى حسانة اذهان المسلمين حسانة اذهان الكفار تجمع ليحكم بها في الدماء والاعراض والاموال ثم يدعم هؤلاء انهم مسلمون نعم قال تعالى مخيرا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والاعراض عنه من جاو لذلك فان جاءوا فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم ترين ضوء شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالعدل ان الله يحب المقصدين والقسط هو العدل ولا عدل حق الا حكم الله ورسوله والحكم بخلافه هو الجور والظلم والجور الجو. هو الجور والظلم والضرر والفجور والفسوق ولهذا قال تعالى فمن لم يحكم بما انزل الله فهؤلاء الكافرون فمن لم يحكم بما انزل الله فهؤلاء الظالمون فمن لم يحكم بما انزل الله فهؤلاء الفاسقون صبرت سجدى الله وتعالى على الحاكمين بالغير ما انزل الله الكفر والظلم والفسوق ومن المنتنع ان يسمى الله ان يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلق اما كفر عمله واما كفر اعتقاله وهذا دلك على خطا وخلل من قال ومن, يحكم ومن لم يحكم ما انزل الله فقد كافرون ان الاصل فيها عدم التكفير من قال هذا فهو كذاب على الله ورسوله لماذا لان الاصل ان من لم يحكم بغير ما انزل الله الاصل في كفر لكن كفره يتنوع اما يكون كفر اكبر مسلم للمله وإما يكون كفرا دون كفر كفر الاصغر لكن أن يقال أن الاصل ان من لم يحكم بما انزل الله ان الاصل فيه انه مسلم هذا كلام من يعارض كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم الله سجل في الايه ان الحاكم بغير ما أنزل الله كافر سواء كفره كان كفر دون كفر او كفرا أكبر المهم أنه لما حكم بغير ما أنزل الله صار كافرا وسواء كان كفره هذا كفر اعتقاد او كفر عمل, أو كفر عمل. هذا واضح؟ فالمهم أن الأصل في من حكم بغير ما أنزل الله له كافر. هذا كفر وماذا ماذا أكبر أو أصغر كفر عمل أو كفر اعتقاد هذه بالتفصيل المذكور عند أهل السنة بالتفصيل المذكور عند عند أهل السنة كما سيفصله الشيخ الآن ومن المتنع أن يتمي الله سبحانه وتعالى حافر بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكونه كافر بل وكافر مضبعاً تأثر مضلقا يعني يعني تؤذنك عليه الكفر ما تقول لا لا اطلق الكفر لأن الأصل هذا الكفر محتمل أن يكون أصغر محتمل أن, أن يكون أكبر نقول هذا باطل الله أضلق الكفر عليه تؤذنك عليه الكفر ثم بعد ذلك نستفصل في نوعية كفر هل هو كفر سنوكفر أمان كفر أما أكبر مصل من الملة فهذا المراد أن الأصل أن الله سمعه فتسميه كما سماه الله بل وكافر منطبع اما كفر عمل واما كفر اعتقاد وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأثير هذه, هذه العواية بقاروه وغيره يدل عبد يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر اما كفر اعتقاد ناصر عن المنة وإما كفر عمل لا ينصل عن المنة نعم لأن الكفر على يا الكفر بأكثر من باعتبار باعتباري عمل الجوارح وعمل القلب ينقسم إلى كفر عمل وكفر اعتقاد فكفر الاعتقاد يخرج من الملة بكل حال كان يعتقد عقيدة تخالف عقائد الإسلام يعتقد أن الله ثلاثة ثلاثة يعتقد كذب الرسول العياذ بالله يعتقد أن القرآن ليس كلام الله وهكذا هذه كلها عقائد صاحبها كافر وكفر كفر عقدي أما كفر العمل وهو كفر بالاعمال الظاهره وهو على قسمين قسم ينقل عن المله وقسم لا ينقل عن المله الذي ينقل عن المله مثل سب الله سب رسوله سب الاسلام السجود الاستصنام هذه كلها كفر عمل وكفر عمل لا يخرج من المله مثل النياحه الطعن في الأنساب وهكذا الفخر بالأحساب هذا كفر دون كفر أما الأول وهو كفر الاتحاد فهو أنواع أحدها أن يشهد أن يشهد الحاكم بغير ما أنزل الله حقية حكم الله وعطله ومعنى ما هو عن العبدات فصاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم. معنى الجحود معنى الجحود ان ينطق بلسانه بتكذيب الشرع مع مع معرفه صدق الشرع بقلبه قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وفي الاهل تقديم وتاخير تقديره وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم هذا واضح وهذا الجهود وهو أن الانسان يكذب يكذب شرع الله بلسانه وينكر شرع الله بلسانه وقلبه مستقيم هذا متفق عليه من اهل العلم ولذلك هذا هو سبب نزول هذه الايه كما ذكر ابن كثير ان اليهود لما قدموا على نبي السلام فوجد قدم عليه رجل وامراه زنة فسألوا عن الحكم قال ما تجدون في التوراة قال نجد فيها التجبيه والتحمين التجبية يركبون الرجل مقلوبا على الحمار ويحممونه يعني يضعون الطين على وجهه ويجلدونه هذا حكم الزنايه فقال النبي عليه الصلاه والسلام احضر التوراة فاحضر التوراة وقرؤوا فوضع القارئ منهم يده على آية الرجم فقال ارفع يدك فاذا آية الرجم تلوح فامر بهم الذي اختنم فرجما فقال اللهم اني اول, اللهم إني أول من احيا دينك اذ اماتوه فاليهود جحدوا حكم الله تبارك وتعالى في الزنا جحدوه بالسنتهم وكذبوه مع وجوده في ماذا في الثوراء هذا لا خلاف بين أهل العلم في يعني في الحكم بأنه كفر حال حفي لكن المراد أن هؤلاء هؤلاء يهود اليهود هنا جحدوا حكم الله تبارك وتعالى وكفرهم هذا كفره اعتقاد كفر اعتقاد نعم فإن القول المتقرر المتفق عليها بينهم ان من جحد اصلا من اصول الدين او فرعا مجمعا عليه او انت رخص مما جاء به صلى الله عليه وسلم قطعي فانه تارك الكفر الناقه على نعم هذا متقرر عند اهل العلم متفقين على ان من جحد حكما مجمعا عليه او جحد فرعا من الفروع مجمعا عليه تمام أي شيء أجمع عليها العلم جحده واحد يكون كافرا الثاني ألا يسعد الحاكم بغير ما أنزل الله ألا يسعد الحاكم ألا يسعد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا لا تنعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتبه وأجمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازح إما مطلقا أو بالنسبة إلى مستوى جداً الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحواد وهذا أيضاً لا ريب فيه أنه لا ريب أنه كافر لتفضيله أحكام المخصوصين التي هي مخصوص دبالة الأذنان وصنف روحات الأفكار على حكم الحكيم الحميد وحكم الله وعصوره لا يصرف في ذات الاختلاف الأذنان نعم يعني معنى كرام هذا إنه يقول أن حكم الحكم الذي يحكم به أفضل من شرع الله طبعا لا يخفاكم أن القانونين الموجودين الآن والحاكمين بالقوانين الوضعيه الآن يخرجون من اول قسم في هذه يعني يعني سترى فيما يذكره الشيخ من كفر الاعتقاد أن الحاكمين بالقوانين الوضعيه وقعوا في ردة مركبة من أصناف من الردة ليس في ردة واحد، فهم يرون أن ما يحكمون به أفضل واحسن من حكم الله، بل لا يرون هذا فقط بل يصرحون بأن حكم الله رجوع إلى العصور الوسطى، وبأن هذا الحكم همجي وبأن قطع اليد والقصاص، وبأن رجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن. أن هذا همجية وتوحش وحشية وحشية كيف يرجمون بالحجارة بل يموت هذه وحشية وهذه شريعة الغاب هكذا وهذه رجوع للأمة إلى عصور إرهاب والعصور الوسطى والعصور المظلمة هذا ما به ليس هذا على مستوى أحدهم فحسب بل هذا ما اجمر عليه ويصرحون به في كل منتدى وفي كل وقت وبشتى انواع العبارات والتهجم والتهكم على شرع الله فالامر يعني البحث ليس ليس هذا موطنه الاحداث الاخيره اظهرت لكل بصير الواقع الذي يعيش الامه والله المستعان وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الازمان وتطور الاحوال وتجدد الحوادث يعني حكم الله في ذاته معروف وانما الخلاف يحصل في ماذا فيما يسمى عند الاصوليين بتحقيق المناطق وتحقيق المناطق هو الحكم الشرعي على الواقع المعين يعني الزنا حكمه أن الحد إما الجلد إذا كان الزاني بكرا غير محصن وإما الرجل إذا كان الزاني محصنا طيب هذا حكم له طيب الواقع المعين رجل زنا القاضي يحتاج إلى ماذا إلى تحقيق المناط اولا هل هذا الرجل زنا هذا اول مناطق الحق الشرع بين له كيفيه ذلك يسال عن وصف الزنا فعل هذا الزنا مع من امراه اجنبيه صفه اللي حصل ايه بعد ذلك يختبر القاضي عقلية الرجل هل هو مجنون سبيل؟ بعد ذلك بعد ذلك يقرره مره واثنين وثلاثه واربع مرات كما ذكر إيه؟ الفقهاء يقر على سبع مرات بعد ذلك ماذا اصنع؟ ينظر في اهليه الرجل هل انطبق عليه حد الزنا ينظر فيه هذا الرجل محصل ام غير محصل هذا اسم تحقيق المناء انزال الحكم العام في الكتاب والسنة على شخص معين هذا اسم تحقيق ماذا تحقيق المناء تحقيق المناطق وهكذا في التفاصيل وغيره لكن أما أن يقال أن أحكام لا تتغير فيصير الزنا في القرن العشرين حلالا أو يصير الزنا في القرن العشرين لا يحاسب عليه الإنسان إلا إذا تكرر منه وجزن مرة واحدة لا يكون زانيا ويحاسب الزاني بمرة واحدة في عصر النبوة هذا لا يقول بأحد إلا زنادقا أما تغيروا تغيروا الحوادث وطرق الكشف عن الزنا هذا شيء آخر يعني فرضا الكاميرا سجلت الزنا بتاعه اختلف طرق الإثبات هنا لكن مازال جاء واحدا نعم ظنه ما من قضيه فاحشه ما كانت الا وحكما في كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم صرا او ظاهرا او استبطانا او غير ذلك علم ذلك من علمه وهدل من جمله ويرى معنى ما ذكره العلماء في تغير الفتوى بتغير الاقوال ما ظنه من قل نصيبهم او قدمه للمعرفة لذلك الأحكام واحدة لها تظنوا أن معنى ذلك بخصب ما يلاجم إرادتهم الشبوانية البديلين نعم يقول لك تغير إزاك ما المكان بناء على ذلك تجد قديما كانوا يغطون وجوه من خشي مدني الآن تكشف المرأة وجهة مثلا قديمًا ما كانش في اختلاف وكان عندهم باشكاليات لانه كان بدو وكان كذا لكن الان في مداني وحضاري تخترق الرجال مع النساء وهكذا ويقلبون لك الحقائق بدعوى ان الدين يصل لكل زمان ومكان لكل زمان ومكان هذا كلام باطل الدين يلائم كل مكان وزمان على وسط مراد الله لا على شهوات هؤلاء وهوائم فالي يعلم حيث ظلم المعنى ذلك في ما يلائمه إرادتهم الشرمانية إرادتهم الشرمانية البئيمية وردهم الدنيوية واتطوراتهم الخامس الوبي فالهذا تجدهم يحامون عليهم والعلوم المقوصة ألاكا لها مقادة لبينها مهما انكرهم فيحبكون لذلك الكريم عن موضوعهم نعم حتى من يتكلم في الدين منهم من مشايخهم مشايخ الزنادقة مشايخة السلطان ترى يتكلم فإنه يعناق الأدلة حتى توافق الهوى وحتى تساير المجتمع لا, لا العكس المفروض أن يكون المجتمع محكوما بالشريعة، لا أن يكون الشرع محكوما بأهواء المجتمع. نعم. فهنا إذن معنى تغير الفتوى تغيير أقوال العلماء، أقوال العلماء من أقوال العلماء منهم ما كان مستقبل فيه الأصول الشرعي، والهبل والهبل المعين. فالمقارنة التي جلتها أقوال الله، أقوال الله تعالى رحمة لله. نعم، لابد من هذا. لكن أما أن يقال أن مراعات التغيرات في الزمان والمكان معناه رفعاً لأحكام الشرعية أو تغيير الملة هذا لا يقوله إلا أهل الزندقة والحياد بالله. ومن المعلوم أن أوزار القوانين وضعيه عن ذلك بمعزل وأنهم لا يعودون إلا على ما يلائم مرادته كائنة ما كانت والواقع أصدّه شاهد. نعم حتى عند ما تطبقون ما تطبقونه الأحوال الشخصية. نظر فوجدوا ان أقرب, اقرب المذاهب الى أهوائهم وشهواتهم هو مذهب ابي حنيفه فاخذوا به بل اذا تشدد ابو حنيفه في موضع كما يقولون انتقلوا ليبحثوا عن زلات العلماء فيجعلون هدينا صلى الله عليه والثالث الا يعتقد كونه كونهم من حكم الاله واثره لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعين الذين قدر في كونه كافراً كافراً لكفراً نافراً عن الملا كيف يكون مثله؟ يقولون إنه يجوز الحكم بالشر ويجوز الحكم بالقانون هذا, هذا عندهم؟ هذا نصر حاجة من الشيء عليه؟ إنه مجدد، طيب هل يقولون هذا؟ هذا من قاله عندهم فهو إرهاب بل لما طالب من طالب من يلتسب إلى الإسلام من الحلمانيين لما طالبوا بأن يغيروا أحرفاً في مادة تكتب فقط ولا تفعل غضب الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لأنهم ينصرون الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع فقالوا لبعث قول الشريعة الإسلامية هي إيه؟ المصدر الرئيسي غضب ورفضوا رغم أن معنى هي المصدر الرئيسي أن هناك مصادر فرعية أخرى أخذ منها وهذا بحد ذاته رد. ولو كتبوها لا يطبقونها ولا يجعلون لها أساسا إنما هي مساله توضع ومعطلة في الفعل وليس العبرة كما تعلمون بالكتابة إنما العبرة بالعمل فكم من اقوام يدعون أشياء لا تثبت لهم عند التحقيق فالمراجل الإبعاء وجبهك لي إن من قال إن هذا مثل هذا القانون مثل الشريعة هذا مرتد كما حكى الشيخ وان كفره كفر أعتقاد لأنه, لأنه جوز ذلك جوز انه ذا مثل ذا هذا مثل هذا هذا مرتج فما بالك بمن يرى لا يرى الشريعة أصلا لما يقتضيه ذلك من تسويه المخلوق بالخالق والمناقضه والمعاندة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم هو السميع البصير هو السميع البصير ونخيل عند ايات كريمه الداله على تصور الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثله المخلوقين في الذات والصفات والافعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه الرابع الا يعتقد كون حكم حاكم بغير ما انزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله فضلا عن ان يعتقد كونه احسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهذاك الذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه يعني مجرد يقول يجوز حكم الله هو الواجب لكن يجوز الحكم بالقانون هذا مرتد باتفاق العلماء وردته ردت ماذا عقديه رد عقدي طيب من يقول هذا اصلا حنا ما يوجد احد يقوله إنهم يقولون ان من قال هذا فهو إيه؟ ارهابي نعم فهذا الذي قد له عليه ما يصطب عليه لإعتقالي لجوال ذا ما بالنصوص الصحيحة الصريحه القاضية تحريبه لماذا؟ لأن هذا كأنه يسوغ اتباع دين من غير دين إسلام يقول يجوز الحكم بالشريعة واجب ويجوز الحكم بالتوراة هذا كافر قال الشيخ الاسلام السيمية رحمه الله ومعلوم بالاقترار من دين الإسلام من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب كما قال تعالى إن الذين يدخرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفروا ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك السبيل ولكنهم كافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهما